Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve ne gemi zahre, ma zalaçapıbukum, wa ma rawa, wa ma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 أفَتُمَاعُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إذ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاهَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الَّكَرْ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا كِسْمَةٌ ضِيْزَى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلق إن يَتَبِعُونَ إِلَّا الْغَنِّ وَمَا تَهُوَ الْأَمْفُوسُ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ balil lahil akhiratu vel ulâ wa kam mim men lakin ذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأوثة وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظنَّ وَإِنَّ الظنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 o, öğrenme bilmeyenlere, afera eyleti olanı ve onu doğrulayanı ve onu kanıtlayanı, onunla ilgili أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ve aleyssin insan illa ma sga ve an sga yolu sev yura, bikel muntama wa annahu wa adhaka wa adka من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا ابْقَىٰ وَقَوْمَنُ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفك الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة